الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يخرج ورج منا وما ينزل من السماء وما يرج في وهو موحيد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 لا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلين ينبئكم إِذَا مزقتم كل ممزق ينبئكم إِذَا مزقتم كل ممزق إنكم خلق جديد أفترى على الله كذباً أنبلي ذنه في العذاب والضلال البريد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود من يا <تصفيق> فضلى يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديث انعم الانساب غاث وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح اغدوها شهرا ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن بين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزغ منهم عن أَمْرِنَا نذقه من عذاب السعير وتمثيل وجه فان كالجواب وجه فان كالجواب وقد مدير أعملوا آن داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الْمَوْتَ مَادًا لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ما لهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من ساءته فلما خرة بينة الجن أن لو كانوا يغلمون الغيب ما لبسوا في العذاب لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيه جنتين جنتين ذواتي كل خنط واثل وشيء ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة قرى No <laughs> وَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إِذْ لَيْسَ غِنًى نَّهُمْ فَتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وما كان من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكونا من قولا في السماوات ولا في الارض وما لهم فيه Allah موسوعه النابلسي وَإِن Mama وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا, يقول الذين استضعفوا in het leven أنوا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم amor um... En وما أموالكم Oh. والذين يسعون في آ ويوم يحشوهم جميل Oh. لهم تلاوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالعين بمكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياء mm -hmm.